Yeah. But do you Oh uh -huh. Omdat de mensen لفضيله <تصفيق> <تصفيق> هو بِمَا بما تفيضون فيه كفى به شهيد وهو <تصفيق> إن أتبعوا إلا ما يوحى كفرت به وشهد شهد home oh. وَإِذْ لم يهتدوا به فسيقولون آذائكم قديم ومن قبل What? Hoe حملته أمه كرآن وغضرته كرآن قال ربي بِرَبِّ أن أشكر نعمتك الذي قال لوالديه افنكما اتعدان لي ان اخرج وقد خلت, وقد خلت القرون من قبله ك آمن وهما يستغيثان اللهم ويلك آمن إن وعد الله حق إن ورد الله حق قل فيقول ما هذا إلا وما كانوا يحبون به من أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجدون هُنَا عَذَابٌ لِّمَن كُنتُم تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ ظُلْمًا بِمَا كُنتُم تَسْتَكْبِرُونَ في الأرض Ja, بل وما استعجلتوا به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء ولقد مكناهم في ماء مكناكم وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم فما موسوعه <تصفيق> بل ضل والنوم I'm مصدقاً لما, مصدقا لما بين يديه يهدي لما إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم ويوم يعرض الذين كفروا العزم من الرشل ولا تستعد لهم